قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله أي موضع معروف عندهم بالشاب وملاحقة الباطل وأهل الباطل هذا أمر مقصود شرعا فمن استطاع أن يلاحق الباطل وأهل الباطل أن يزيف الباطل ويبين للناس الباطل فهذا الذي أرادته الشريعة فعيسى يطلب الدجال لأنه فتن على الناس وما يتركه حتى ينتهي إليه ويريح العباد من شره ولاة الأمور يجب عليهم أن يلاحقوا الباطل وأهل الباطل ولا يكون عندهم هوادة للمغطنين الذين يحصل بهم من القلقلة والفتن ما يحصل فإن عمر الطلب صبيغاً وبحث عن صبيق وينه صبيق هذا ويسهل عنه حتى وقف عليه وضربه ضربا شديدا حتى خرج ما في رأسه والنبي عليه الصلاة والسلام طلب ذلك الغلام ابن صياد ويلهب إليه تلمسه وإنه هذا ابن صياد حتى وقف عليه عليه الصلاة والسلام أهانا وبين أنه لا شيء وأن فتنة لن تعد قدرة حتى تسلم البلاد ويهدأ العباد من فتنتهم مع وجودهم والله تجد القلق في الناس والخوف من وجود هؤلاء الأشراء أن تحصل بهم فتنة ويحصل بهم ضرر فإذا لاحقهم الأمور تابعوهم انخنسوا وخافوا ولم تبرز قرونهم يخافون من قطعها لكن إذا تركوا برزت القرون وظهر الشر والعياذ بالله وهم يستغلون ضعف الدول متى ما ضعفت الدولة فالسكاكين عليها كما يقال إذا برك الجمل كل واحد يأتي بسكين ويقطع وإذا كانت الدولة قوية ما يستطيعون يظهرون كما دس رؤوسهم في زمن عمر ما استطاعوا ليظهروا حتى مات عمر فظهروا في زمن علي صارت لهم جماعة إن بها في حرورا كثر أهل الشر والأمير إلى كثرة أهل الشرق ربما يحصل له شمي الضعف مع عدم وجود النصرة وخاكل أيضا يستغلون الفتن بين المسلمين يخرجون على حين فرقة بين المسلمين كانت فرقة بين علي وبين معاوية ردوان الله تعالى أنهم أجمعين فهم يستغلون هذا يخرجون على حين فرقة بين المسلمين فإذا وجدوا فرقة بين المسلمين استغلوا الفرصة وخرجوا وإذا كان اليد واحدة ما يستطيعون أن يظهرون ونسال الله العافيه والان كما ترون وجود فرقه وجود ضعف وجود بعد عن الكتاب والسنه تمكن المعطل واهل الباطله قال فيطلب حتى يدركه بباب ند فيقتله ثم ياتي عيسى بن مريم ثم ياتي عيسى بن الله منه والمعصوم من عصمه الله لا عاصما اليوم من أمر الله إلا من رحم نوح يقول لولده وهكذا أيضاً فتنة الدجال لا عاصم من أمر الله من فتنة الدجال إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى هؤلاء قوم عصمهم الله ونسأل الله أن يعصمنا من الفتن فإذا عصمنا الله سبحانه كانت سعادة وانظر الذين ترى العصم فيهم من الفتن اقتاحوا الناس تصيح والناس تتعب هو مرتاح مقبل على شأنه مقبل على ما ينشرح به صدره مقبل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى من العبد وأولئك ربما في تعب يبحثون عن الحلول يبحثون عن المخارج ضاقت صدورهم ما وصلوا إلى حلول وأنت أقول لله الحمد عندك الحل أنك تقبل على طاعة الله العبادة في الهرجة كهجرة إليه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم عندك الحل أنك تأخذ بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله من شرق شرق ومن غرب غرب واش علينا منه نحن مامرون في خاصة أنفسنا أولا أن نقيم شرع الله سبحانه وتعالى في أنفسنا والذي ما يريد هذا ما عليك منه ضرر سيضر نفسه ولا تكسف كل نفسه إلا عليها ولا تزرها زرة نزر أخرى وإن تدعو مثقلات إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء كل واحد سيحمل أوزاره وسيلق الله بأوزاره فلا يتعبن الشخص نفسه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تهلك نفسك يا محمد ولا تذهب نفسك عليهم حسرات والله عليم بما يفعل هؤلاء فالناس في واد وأهل الخير في واد آخر الله أنهم في واد نحن في واد آخر نحسن منفسنا إن شاء الله ممن أقبل على الله في هذا الزمان نسأل الله نعينا على طاعته فهم تفكيرهم ثاني وأنت تفكيرك آخر أنت تفكيرك تنصر دين الله تعبد الله تحفظ ما تيسر تقبل على العبادة إذا جاء رمضان اجتهت وإذا دخلت العشر أو آخر تناصح أهل الإسلام فيما بينهم اشتهدون أكثر وأكثر حياتهم مركبة السنة تمر عليهم وحياتهم مبرمجة كما يقال على شيء معين حتى يبقوا الله سبحانه وتعالى وذاك شعب هنا وهنا متعبوا من التشعبات هذه أنت معك برنامج سنوي تمضي عليه وأولئك تختلف عليهم الأمور وتنغلب عليهم الأمور يخططون لسنة كذا وإذا برب العالمين فشل تلك الخطط الماكرة الشيطانية يأتي عليها في لحظة يحتاجوا تدمير آخر وأنت الله يعينك على تخطيطك الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فلا إله إلا الله لا إله إلا الله نصلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي ولاة أمورنا فإذا صلحوا صلح صلحة الرعية قال ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه أي من الدجال فيمسح عن وجوههم وهذا إما على ظاهره على طريق التنزل والتبرق يمسح هذا النبي الذي جعل الله فيه ما جعل من البركة على وجوههم أو إشارة عن كشف ما نزل بهم من الخوف يمسح على وجوههم كناية عن كشف ما نزل بهم من الخوف يذهب ذلك يلتقوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيذهب عنهم ما بهم من الخوف والأولان يحمل على ظاهره فيمسح على وجوههم على طريق التنزل التبرق بهذا النبي فأيديهم فيه فيها بركة إجسادهم جعل الله فيها بركة وكلامهم فيه بركة أحوالهم بركة على بركة أنبياء الله فيمسحوا عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة يبشرهم بالخير هذه الصالح يطمئن الناس ما يزيدهم خوفا على خوفهم طمئنهم اهدأوا يشمعهم الدجال الدجال فتنة وأحقر من ذلك عند الأنبياء فيقفون أمامه ولا يرونه شيئا ولكن الذي هو يضعف ربما يخاف وفعلا فتنة مخيفة جدا لكن الله يثبت من ثبت ويربط على قلب من أراد أن يربط على قلبه وأما الذي لم يربط على قلبه تجده خائفا من الفتن جدا وجلا وهي مخيفة ومغنقة قال رحمه قال قال ويحدث من درجات في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عباداً, إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم أي لا قوة لأحد بقتال هؤلاء ولا طاقة لأحداً يقاتل هذه الأمة التي هي كثيرة العدد والعدد يأجوج يا مأجوج من سيقاتلهم النبي صلى يقول لا يدان لأحد وهي نكرة في السياق النفي والنفي هنا للجنس فلا أحد يستطيع أن يقاتل هذه الأمة لا أنتم أيها الحاضرون ولا غيركم أن يقاتل هذه الأمة فهي أمة بطاشة أمة جعل الله لها من القوة ابتلاء والطاقة ما جعل يأتوا, على ما يأتوا عليه من المياه وتشربه ما يبقى شيء يعني كثيرة العدد من سيقاهم هذه الأمة؟ وكم ستقتل فيهم لو قاتلتهم كم ستقتل فيهم عباداً لي لا يداني أحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور يجعلهم في ضم عبادي إلى الطور وارتفع أنت وهم على الطور وينبغ للشخص أن يشتري بالفتن ولا يقول أنا سأواجه وأنا سأفعل وأنا بعض الفتن ما ستستطيع والله ما في الأبتعد هنضر لك شعف من شعاف الجبال واجلس فيه خير لك من أن تقول أنا وأنا ستتعب بعض الفتن أقوى منك فعيسه وعيسى عليه الصلاة والسلام ياخذ المساكين الضعفاء ويبتعد من جانبهم ولا يقف أمامهم لا تقف أمام الفتن الفتن ستتعبك بعض الفتن قوي عليك يلا تطلب السلام منها حتى تسلم ما تطيقها أبدا ولا سيم الفتنة التي تأتي من نسق وياء شداء بيدهم الحديد والنار لا تقف أمامهم ولا تستطيع أن تقف أمامهم ولا يجوز لك أن تقف أمامهم إن كانوا من أهل الإسلام من أولاد أمور المسلمين لا تقف أمامهم تعد كما ابتعد عيسى ومن معه وأخذوا جانبا وذهبوا لذلك الجبل ارتفع عليهم ينظرون إلى تلك الأمة القوية التي لا يدان لأحد في اقتالهم فلقوف أمام الفتن الكبير ربما يكون شيء من التهور ولكن بين الحق وقل الحق ولا تسكت عن الحق هذه أمة جلاها رسول الله للناس وعيسى قد بين لهم هذه الأمة التي خرجت بين أمرها وجل أمرها للناس ولكن لا تقف أمامها ببدنك ستهلك تقف أمامها باللسان والبيان والإضاح لا فيه مانع أنك توضح شأن هذه الأمم أما أنك تريد تقاتل إلى آخر ذلك ولا تطيع وفيه أيضا إبعاد أهل الخير عن الشق ممن كانت له كلمة مسموعة وممن كان يؤثق به وممن كان له أتباع فلا يتهور تهورك ضرر على أتباعك ولا تقول نحن سنجاهد هذه الأمة من أنت أمامها ما تستطيع حافظ على عباد الله المؤمنين وقت الضعف جنبهم الفتن وابعدهم عن الفتن وسلمهم من هذا الذي ربما يضرهم إذا خط بهم هذا البناء. فعيسى عليه الصلاة والسلام عنه نبي مؤيد حافظ على السلة التي معها المباركة من أهل الإيمان وأبعدهم عن الفتن بعض الناس ربما يغتر يكون معه الألف والألفان وإذا به يغتر ويريد يفعل ويفعل, ويفعل ويفعل وما يفكر في عواقب الأمور ولا يفكر في المساكين الذين معه الذين معه وثقوا به وسمعوا كلامه لا يفكر فيهم فيغتر قال لا, أحد لا يداني أحدا بقتال فحرز عبادي هذا أمر الله سبحانه وتعالى بعد عبادي الطيبين الصالحين منهم هؤلاء والله قادر أنهم يقفوا أمامهم لكن يريد الله أن يرى العباد أن هؤلاء لا شيء لا أحد يقاتلهم الله سيهينهم وحده ويرسل عليهم هذه الدود أمة جبارة لكها الله بدود فحرز عبادي للطور ويبعث الله أجوج مأجوج وهم من كل حذب ينسلون فيمر آوائلهم على بحيرة طبنية وهي قالوا معروفة بالشام طولها عشر أميال كما ذكر أهل اللغة أنها بحيرة طبنية معروفة بالشام وطولها عشر أميال يعني بحيرة ضخمة كل المال الذي فيها ينتهي فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مئة دينار لأحدهم لأم لا إله إلا الله فتصيبهم من الفاقة أو يصيبهم من الفاقة ما يصيبهم ويتعبون وتبلغ بهم الفاقة إلى هذا الحد وإنما ذكر رأس الثور ليقاس عليه بقية الأشياء في القيمة ورأس الثور ربما ما له قيمة في الأصل لكن في ذلك الوقت وقت الفاقة ووقت الحاجة له قيمة عظيمة حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدهم اليوم يعني قيمة ارتفعت ووقت الفتن الأشياء تضطرب جدا وترتفع الأشياء الحقيرة الشيء حقير ووقت الفتن فوق فيحصل لهم ما يحصل في ذلك الحصار الذي حصر بسبب هذه الأمة لا أحد يخرج ونسى الله العائفية وهذه من المقايا الشرعية ومن الأسباب الشرعية التي يتأخذها الشخص وقت الفتن يلزم بيته يلزم أي مكان يرى أنه سيبتعد عن الفتن بسببه وهكذا حتى عند الأمراض إذا انتشرت الأمراض فلا يخرج يلزم بيته إذا كان فيه مرض بمعنى الكلمة يصيب من خرج فما ينبغي أن يتهور يلزم حتى يفرج الله سبحانه وتعالى إن كان في البيت سلامه قال ويبعث الله أجوج ما أجوجه من كل حدب ينسلون فيمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ما ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدهم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه هذا الذي يرفع الله به البلاء يرغب نبي الله بالدعاء هذا أعظم ما يستعمل مع الفتن أن الناس يقبلون على الدعاء مع كل ما يحصل لهم من بلاء هذا أعظم سبب سبب معنوي لكن تجدهم يلجأون الأسباب المادية الحسية وليل تفتون إلى هذا السبب إلا من رحم الله وإذا ذكروا ذكروا على الطريق لكن الأصل الأصيل هذه الأسباب المحسوسة أو المحسة والمشاهدة والمادية وأما السبب هذا فيرغب ندعو يا جماعة إيش أنت ندعو ندعو ربما يستهزى بعض الناس بك إيش ندعو ندعو يجمع نقبل على الله إيش نقبل على الله للمرض يهاجم على الناس وانت نقبل على الله يجب أن نصلي في المسجد فإن هذه إن شاء الله بإذن الله من السبب الفرج كيف هذا أنت تودف بناس من أجل سبع وعشرين درجة سبع وعشرين في المسجد تريد الناس يموتوا تقول فتحوا المسجد فلا حول ولا قوة إلا هذا من يولى علينا ربما يقول هذا الكلام ما عنده فقه ما عنده فقه صلي في كل مكان وش معاك كنته صلي في بيتك صلي في كذا فإن الصلاة لا في المسجد بس ومن هذه الألفاظ التي تضر والله تضر ويظن نفسه أنه يحسن صلحة بهذا الكلام حتى ما يتلطى في العبارة وما يتأدى في العبارة ربما بعض الناس فيخرج مثل هذه الكلمات التي تضرنا فعيسى لما رأى تلك الأمة ورأى هذا الوباء الحقيقي والله أنهم وباء أهل الباطل ورغب إلى الله سبحانه وتعالى ودعى الله وكشف الله ما به منتهى الأمور انتهت الأمور لكن نحن نسى الله العائف والسلام نضعف في وقت الشدائد عن الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى وتجدنا في خوف وفي حيصة فيصة ما ندري كيف نخرج من هذا الذي حصلنا ومن مقارج موجودة في الشرع لو صلحت والله قلوبنا وتوفرت أسباب الإجابة في دعائنا لكشف الله عننا مبنى لكن فينا ضعف حتى في دعائنا أسباب التي استجاب الدعاء فيها عندنا ضعف فيها فيتأخر ربما الاستجابة ولله حكمة في ذلك قال, قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليه من نغف تقدم لكلام عليه دود يكون في أنوف الغنم والإبل دود صغير يرسل الله سبحانه وتعالى عليه فيرسل الله عليه من نغف في رقابه فيصبحون فرسة وفرسه جمع فريسه كقاتين وقتلا اي فيصبح